ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا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 نعم منهم أي الفريق الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفريق الثاني يعني يعملوا. الآن هنا شيخ الإسلام قال وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويل لهذه الآية.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 كالخواري والمعتزلة والرافضة وقد وغيرهم وقد أشرنا في اللقاء الماضي لأن الشيطان قد ركب هؤلاء وجعلهم مطية اللح ودخل عليهم من مثل هذا الباب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكننا أشرنا إلى أمرين اثنين مهمين ليس المهم فقط أن تقوم بالواجب الشرعي لكن الأهم ماذا أن تقوم به على على الوجه الشرعي سنة يجب أن ننظر في هذين الأمرين الواجب الشرعي على الوجه الشرعي ولأجل هذا شيخ الإسلامي رحمه الله في الواسطية في آخرها لما ذكر شيئا من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 لأن ما يترتب على عدم التمسك بهذا الأصل من المفاسد أضعاف أضعاف ما يرجوه المرء من المصالح وتنبهوا لهذه المسألة ولصورتها لأنها سوف تأتي معنا في المنظومة منظومة العلامه السعدي رحمه الله مسألة المصالح والمفاسد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 أئمتنا حتى يستريح ضر أو يستراحه من فاجر لكن لما خالفوا ما جاءت به الشريعة وزين لهم من أصابه الهوس بهذه الكراسي حتى صار كالمجنون بل هو مجنون في حب الرئاسة وفي حب المناصب وفي حب الزعامة أقول انظر ماذا حصل في تلكم الديار إلى يومنا هذا انظر ماذا حصل في ليبيا وانظر إلى الآن ماذا يحصل في سوريا وغير هذا فالنظر إلى المصالح والمفاسد أمر مهم ينظر فيه أهل العلم هذا من جهة من جهة أخرى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 وتجعل المؤتزلة أصول دينهم خمسة نعم انظر الآن بدأ بذكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهذا الأصل مع الأسف الآن ضاع عند كثير من أصحاب هذه الدعوات المنحرفة التي يدعون زورا وكذبا انتسابهم إلى أهل السنة والجماعة المسألة ليست دعاءة المسألة ليست الدعاء وإنما المسألة لزوم للحق وثبات عليه من وصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة كما جاء في حديث خذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال وتر قتال الأئمة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 فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا زحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتخصيل مصلحة و... انظر إلى هذا هذا كلام مهم جدا مهم ضعه يطالب العلم أصبع عينيك قال فإن الأمر والنهي فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتخصيل مصلحة ودفع مفسدة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 لا إفراد ولا تفريض. لا نجعل المصالح والمفاسد شماعة. فندخل الضلالات والبدع من خلالها. وإنما الواجب أن نعتبر هذا وأن نقدر هذا بميزان الشرع وبما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.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 إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر ابتداءا ابتداءا لا تأمره بالمعروف ولا تنهاه عن منكر وإنما أنظر نعم فان كان بل نعم فبل ينظر فان كان المعروف أكثر أمر به وان استلزم ما هو دونه من المنكر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 في الأمور المعينة الواقعة لا نستطيع أن نضرب أمثلة ونجعله يسار عليه وإنما كل واقعة وكل حادثة تنظر بذاتها وبعينها عندنا قواعد عامة عند التعارض عند التزاحم لكن عند التطبيق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 نعم وأما من جهة النوع فيمر من جهة النوع في الأول من جهة ماذا العين الأول من جهة العين الآن من جهة النوع هاتف وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا تأمر بالتوحيد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 ومثل الزكاة ومثل التوحيد يجب أن تتعلم لابد أن يكون عندك علم ونية نعم وإذا تركها وإذا تركها كان عاصيا فترك الواجب معصية وفعل ما نوهي عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني يقول لك الشيخ لا يلعبك الشيطان ويقول لك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر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 حمي له سعد بن عبادة ما أحسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيلته, قبيل قبيلته وتعصب لكل منهم قبيلته حتى كانت تكون فتنة نعم وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه وإرادته لهذا وقراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه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 ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وسبيل الله هو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه نعم فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله لما قال إن الذين يضلون عن سبيل الله